بسم الله الرحمن الرحيم. rahmen r-raħin. Alif l-leh ra kita bum ufkimet, eja tu, tum, fussilet, tabudu illa وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم, يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلة وإن تولوا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 Siedemu كتاب jakim jesteśmy w stanie wyjść z kieszeni, jakim jesteśmy w stanie wyjść z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 فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَاتَظْرُنْ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَأْبٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ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 119. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا Są to zadania, są to يَا są to zadania, są to zadania,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 أموالنا ما نشاء إنك الحليم الرشيد قال يا قوم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما عن إن أريد إلا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 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ od księgi. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie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 119. من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب 110. إني معكم رقيب 111. جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت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 لعن امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد للمورد واتبع في هذه لعنه ويوم القيامه بئس ذلك من أنباء القرى نخص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم التي يدعون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 Sposób, które są bardzo ważne dla nas wszystkich, to znaczy dla سَبَقَتْ którzy są bardzo zadowoleni z لَفِي co mówią. I to jest لا ważne